عِنْ سِنْ قَافِ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ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 فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون غالهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء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 وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين قصروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَّا اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ